يَسْتَضْعِفُ طَائِفَةً مِّنْهُمْ يُذَبِّحُ أَبْنَاءَهُمْ وَيَسْتَحْيِي نِسَاءَهُمْ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ وَنُرِيدُ أَنَّ مُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَالِثِينَ وَنُ مَكِنَ لَهُم فِي الأبضِ وَنُرِيَ فِيدْرعونَ وَهَا مَانَ وَجودَهُماَا مِنهُم ما كانَوا يَحذَرون وَأَوْ حَنَ أم إِلَ أُِّمُسَن أأَبضِعي فَإِذاَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَألْقهِ فِي اليَّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحزَنِي إِ رَُّهُ إلَْكِ وَجعِلُهُ مِنَمُرسَلين فَْتَقَقَهُ آل فِي الدعونَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُ وَحَزَنَ إِ فِي الرعَوونَ وَهَا مَانَ وَجُلُودَهُماَا كانَوا خااطئين وَقَانتِ رَأتُ فِي الْعَونَ قُرََّةُ عين لي ولك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 إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ قَالَ رَبِّ إني ظَلَمْتُ نَفْسِي فَاغْفِرْ لِي فَغَفَرَ لَهُ إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ قَائِفَي يَتَرَقَّبُ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 قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني, رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 أُسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرُّهْبِ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ لِمِنْ رَبِّكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله مع يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون قال سَنَشُدُّ عضدَكَ بِأَخِيكَ وَنَجَعلُ لَكُمَا سُلطانًا فَلَا يَصِلونَ إلَيْكُمَا بِآياتِن أَتُمَا وَمَن التَّبَعكُمَ الْ الغَالِبُون فَلََّ جَأَهُم مُسَابِآياتنَ بَيينَاتٍ قَُوا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 وَظَنّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ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 ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمه من ربك رحمه من ربك لتنذر قوما ما اتاهم منذير من, من قبلك من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاء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 قُل فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هو أهدا منهما أتبعه أتبعه إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَلَنْ يَأْتُوا بِهِ إِلَّا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْ حَدِيثِهِ وَمَا هُم بِقَائِمِينَ بِالْمَاعِدِ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 117. وقالنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين 118. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما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 وَقَالُوا إِنَّ التَّبَعَ الْهُدَى مَعَكَ نَتَخَطَّفُ مِنَ الضِّلَّهِ أَوَلَمْ نُمَكِّنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا يَجِبَ إِلَيْهِ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ ثَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رِزْقًا مِن لَّدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَؤْمِنُونَ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 وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةَ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُل الأرَأيتُ إجَ عَى اللهَّ عَلَكُم الليلى صَرمَدًا إ يَوْمِ القامَةِ مَنْ إلَهُ غَير اللهَّ يَأتيكُم بِضام أَفَل تَتسمَعون قُلْ الأأَرَأيتُم إجَ علىى اللهَّ عَلَكُ النَّه رَسَمَدًا إلى يَوْ القِيامَة مَن إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَمِن رَّحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ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 وَبتَغِفِي مَا آتَكَ اللَّهُ الد الدًا آآخَِه وَلَا تَسَ نَصبَكَ مِنَ الدُّنْيياَا وَأَحْسِكَمَا أَحْسَنَ اللهَّهُ إلَيك وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأضض إِ اللهَّه لا يُحِبُّ المُبْسدين قَالَ إِ مَا أُوتِتُهُ عَلَِ الْمِنْ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 تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَا تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ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 ORRABBI A'LAMU MAN JA'A BIL HUDA WA MAN HU WA FI DHALALIN MUBIN WA MA KUNTa TARJU AN YULQA ILAYKA AL KITAB ILLA RAHMATAN MIN RABBIK